لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك العق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك العاق المبين محمد رسول الله صادق الوعد